ليس الغريب غريب الشام واليمني، إن الغريب غريب الأحد والكفني، إن الغريب له حق لغربته.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 ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني تمر ساعات أيامي بلا ندم Raja Al-Fatih 7a Raja Al-Fatih 7a Raja Al-Fatihere Raja Al-Fatih 7a Raja Al-Fatih 8a Raja al يا حسرةً بقيت في القلب تحرقني دعني أنوح على نفسي وأنذبها وأقطع الدهر بالتلكير والحزن Bukan orang Arab yang Arab, dan orang Yaman yang Yaman. Orang Arab yang Arab, dan orang Yaman yang Yaman.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 وَصَارَ رِيقِي مَرِيرًا حِينَ غَرْغَرَنِي وَغَمَّضُونِي وَرَاحَ الْكُلُّ وَانْصَرَفَوْا بعد الإياس وجد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 يا بَوَاعِنِي وَأَفْرِدْنِي وَأَوْدَعُونِي عَلَى الْأَلْوَاحِ مُنْطَرِحًا وَصَارَ فَوْقِي خَرِيرُ الْمَاءِ يَضْفُنِي وَأَسْكَبَ الْمَاءَ من فوقي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 الغريب <سؤال> غريب الشام <سؤال> واليمني ان الغريب غريب الاحد والكفني ان الغريب له صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني إلى قبري على مهل وقد Mal dan somebody saya Вас meminta saya dan meny Wheelonents saya melihat dan sya out dari daun saya Menengte saya atau tersesuk biography �� تملن وصف فلل من فوق يوفى وقليل وقالهن عليه التربه واغتنم حسن الثواب من الرحمن ذل منني في ظلمة القبر لا أم من هناك ولا ابن شفيق ولا خ يأنسني وهالني صورة في العين إن ضاعت منهول ما طلع ما قد كان أدّهشني. من منكر ونكير ما أقول لهم قد هالني أمرهم جدا فأفزعني وأقعدوني وجدوا في سؤالهم إلهي Mali siva k Ilahi man yuxlisi, fannun عليya bi'afwim min k ya amali, fa in nani mu Bukan orang Arab dan orang Yaman. Orang Arab dan orang Yaman. Orang Arab dan orang Yaman. Orang Arab dan فامن علي بعفو منك يا أملي, يا أملي فإنني مثق بالذنب مرتهني تقاسم الأهل مالي بعد من وصاروا الزري على ظهري فاذقلني واستبدلت زوجتي بعل اللهاب بدلي وحكمت هو على الاموال والسكنين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 يا نفس كف عن العصيان واكتسبي في علا جميل لعل الله يرحمني يا نفس ويا حك توبى وعملي حسنا عسات تجازين بعد الموت بالحسن Tummu salawatu ala al-Muhtalizidina, salam. Mawwah al-Barq fi Jamin wa fi Yaman. Walhamdulillah. Walhamdulillahimuzzihina wa muzbahina. Bil Lain-lain.